بسم الله الرحمن الرحيم 122. ألف لامرى 123. كتاب أحكمت آياته ثم قصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله وَبَشِّرْ وَاسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلٌّ ذِي فضل فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ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 112. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور 113. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح 119. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير 110. فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا, أن يقولوا لولا وجاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون نفترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعو من استطعتم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 117. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون 118. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار 119. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون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 هل يستويان مثلا أفلا تذكرون